وَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ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 أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون إذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 تبع الهدى معك نتخطف من الضناء أولم نمكن لهم حرمنا من أن إليه ثمرات كل شيء ذزقا من لدنا مَا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَتَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ لا قليلا وكننا نحن الورثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَوْلَيْنَا أَرْوَاحَهُمْ كَمَا رَوَيْنَا تَبَّرَأَ إِلَيْكَ تَدْرَأُ لَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ لَمَّا بَأُوا يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له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 له الحمد في الأولى ولا آخلة وله الحكم وإليه ترجعون قول الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء فرايتم إن جَعَلَ الله عليكم النهار ترمدن لا يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكوا قُرون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أم فَالتَّشْهِيدَ فَقُلْ مَا تَصُورُهَا نَحْنُ فَعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم مون حهولة نوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن لا يحب الفرحين تگ سیما ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أَمْ يَعْلَمُ مَنْ اللهَ قَدْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَمْ يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُلَكَّهُ إِلَّا الصَّابِرُونَ خسفنا به وبداره لرض فَمَا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فَأَحَلَّ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْمَوْتِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّهُ الظُّلُمَاتُ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّا نَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لخسف بنا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِ لِفُلْكَ فِرُونَ إِلْكَ الدَّارُ لَا خِيرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا وَلْعَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَاتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اشتركوا في اللہ لا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هم حسب الذين يعملون السيئات أن آما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آ وهو السميع العليم وَمَن جَهَدَ فَإِن مَا يُجَيدُ لَِفسِ إَِّض اللهَّ عَلَ غَنِيعَن اللَّمِ وََّذينَ الذي كانوا يعملون وان عين الانسان بوالديه حسنا وان جاء ذاك ريك بما له سلك به علم فلا تطع هما اي لي يوم بما كنتم تعملون والذين لَا نُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فتن الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا نَحْنُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ كُم لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَا أَسْقَاهُمْ وَأَسْقَالَمَ عَ أَسْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يفترون. وَلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث في سفينهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأغرقهم طوفانا وهم ظالمون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 واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانون خَلَقُونَ افكَا ان الن تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق اعبدوه له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة لآخرة إن الله على كل شيء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَدِقَ رحمتي وأولئك لهم عذاب نليم فما كَانَ جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه هُوَ اللَّهُ مِنَّا نَذَر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ من الله أوثانا موزة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لولو وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُّؤَةَ وَالْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ولوطن إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَغِينْدَكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا بحثنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن سُيِّئَ أَبْهِمَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا وََتَم بَيّينَةَ لِقَمِعَقِلُون وَإِلَ مَدْ يَنَأَخَاغُم شعيبًا فَقَالَ يَ قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَا وَجُ لِيَمَ ل خِرَ وَلَا تَعَسَو فِيلَ رِّْ مُف فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم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 سَابِ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلُّنَا خَذَلْنَا بِذَنْبِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَن خَذَفَ الصَّايِحَةَ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنَ الشَّيْءِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تِلْكَ لَمْسَالٌ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أُنزِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ